ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم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 اتتنا اثنتين واحييتا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون